وقال حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بطل أن مولاة أن لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم الترويه وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعتني مقصان فقالت لا فقالت فلتم فيه لي فلتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبح شاثا في نهاية المطاف يأتي مالك رحمه الله عن عمرة ومولاتها أنها دخلت مكة يوم التروية يوم الثامن يوم الثامن الناس سيدهبون إلى من لكنها طافت وسعت ودخلت صفة المسجد وسهلت مولاتها أما مقصاد يعني المقصر مترافقات جاءت لما علمت فتلتمس فلتمست وجاءت خدها فاخذت من قرون راسها الى هنا يسال الناس كثير هل المحرم يقص لنفسه ولا لا هل المرأة تقص لنفسها ولا لا وهي فك حمر نفسها ولا لا هذا عمل السلف فقصت يبقى احبابك وصعت وقصت يبقى متامده ولا مفرده دمتع. فلما كان يوم النحي ماذا فعلت? ذبحت شاة نص القرآن الكريم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ما هو الذي ذبحته هذه? ما الذي استيسر عندها? هو الشاء. اذا السلف على ذلك ولم يأتي ما ينسخ هذا وبقي العمل في الأمة إلى بإجماع المسلمين أن ما استيسر من الهدي فهو شاء وأيضا يمكن أن تتمتع ولو جئت متاخرا فهذه تحللت يوم الترويه يوم خروج الناس إلى منى ولا مانع في ذلك ولك أن, أن تبقى بثياب إحرامك, إحرامك, إحرامك وتغتصل إن تيسر لك وتجدد النية وانت بالإباسة. ولك ان تنزع ان كان هذا وقت فاذا جئت مكتب يوم الثامن وانت متمتع وطفت وسعيت وقصرت المراه ليس لها الا التقصير والرجل له ان يحلق ويقصر لكن يستحب العلماء اذا جئت متمتعا والحج قريب لك ان تقصر في العروه وتترك الحلق للحج